وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا المساء كرها ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان ترهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا